شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه الماده ايراهيم انك حميد المجيد كل الطريق تخطافت في يد غداميه طبيبه بطبها انك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك بل سائل الاعمى يخطو وسط الزحام بلا اصطدام من يكون أعمى يقول قطاك واسم قصير يحدو حفرة في بها منزل الذي اهواك واسال الثعبان كيف تعيش يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك ستجيبك ما في الكون من آيات عجر عجاب لو ترى عينك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن أحد من المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغايبهم يعني ما جلس قوم في المسجد وجعل المسجد وطنهم فالناس اي اي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 وأن العلوم درجات في علم فرض عين على كل مسلم يتعلمه وفي علم علم متمم للعلوم في علم فروع وفي علم من أصول الدين وكنا أن أصل العلوم ومنبع العلوم والأسد الأصيل الذي ينبغي لكل رجل مسلم أن يتعلمه وكل ما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 مدى العمل كله مسألة ان الانسان قلبه يعلق بالله ان الانسان قلبه يوحد الله ان الانسان يستشعر الخضوع الخشوع الزل لله عز وجل وهذا لن يكون الا بان يتعلم عن الله فكيف يخشع انسان لرب لا يعلمه وكيف يخضع انسان لرب لا يعرف عنه شيء وكيف يضحي انسان بشيء هو يحبه إلا إذا كان يعلم أن له ربا سيعطيه أكثر من هذا تذكرنا أسراء الله عز وجل تذكرنا الوهاب والواسع والمتكبر والكبير والملك والخالق الرقيب الحكيم القوي الصمد الأحد القامل والباصد الولي العظيم الرشيد التواب الوارث المقدم المؤخر المؤمن الستير واليوم معنا اسم من اسماء دعاء ذات اسم الله الجبار قال الله عز وجل هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يعني ايه جبار يعني ايه نخلة جبارة يعني ايه رجل متجبر وهل هذا هذه الصفة صفة الجبر او صفة التجبر هذه صفة مدح ولا زمن عند العباد زمن عند العباد زمن وفي حق الله مدح اه يقولك لو انكلم لغة كده يعنيه جبر يقولك ان في إيه إيه عظمة كسرت فمنروح للدكتور العظام يقول ايه جبرها احط كبيرة كبيره يعني ايه حاجه تسندها كده حتى تنصالح حتى تلتهب يبقى ده من معاني الجبر هو اصلاح الشيء على سبيل القه ده اول معنى من معاني الجبر ان, إن عشان كده يقولوا يشبوا الكثير عشان كده تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني يعني اجبر كسري اجبر ضعفي اجبر فقري اجبر حاجتي اجبر فرقتي اجبر ذلتي يعني اصلح عملي يا رب ولا تكني الى نفسي فالله ما افر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني من اول معنى من معاني الجبار اللي هو ايه جبر الكثير وقيل الجبار الذي يشبه الصحيح يشبه الصحيح عليه على ما يريد فجبار هو الذي يملك أن يفعل ما شاء بمن يشاء في الوقت الذي يشاء يعني طالب في كل الطب من أسرة ميسورة يمتلك قدرات عقلية قوية يمتلك جسم قوي ثم فجأة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 الذي يقدر الأشياء كيفما شاء فأحيانا إنسان يصاب بالصمم فجأة هو لم ييتكب شيئا غير أن الله عجل قدر عليه هذا أحيانا إنسان يصاب بالعمى آخر يصاب بفقدان الذاكرة آخر يصاب بقطع في يديه أو رجليه فالله على جل يقدر كيف شاء يحكم ما يشاء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 كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هؤلاء الذين أخضعوا الفيلة وأجبروهم على أن يخرجوا لهدن بيت الله الحرام ألم ترى كيف فعل ربك الجبار الذي قسم الجبابرة ألم يجعل كيدهم في تضليل رغم أنوا فيهم ربنا جعل كيدهم في تضليل فهم يكيدون ثم جعل الله نفس الكيد يكون عليهم وأرسل عليهم طيرا هذه الطير التي لا يأبه لها أحد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد أنهما كانوا يجيبون ينحتون من الجبال بيوتا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أن واحد عادي جدا يسكن جبل قوة غير عادية وفرعونة الأوتاد وفرعون الأكبر شعب كامل شعب مصر سخرة يعني دايما هتجده مرتبط بملوك مصر جبابيرا يعني تشوف على برضو سيدنا إبراهيم فإذا به فأتى جبار من الجبابيرا كان لما مر على مصر يعني دايما تحس أن الشعب المصري شعب بيحب ينقاض بيحب يتزلي كده إلا قليلا ففرعون هذه الأوتاد الذين جابوا الصخرة بالواد عم عم. ما ينفعناش الا كده ما ينفعناش الا كده لا ينفعنا ان شاء الله الدين غير كده خالص وفي العونها الاوتاد الذين زاغوا الصخر في العونها الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك الجبار وحده لا شريك له صوت عذاب صوت كده ايه شفتوا الصوت اللي هو الايه القباب صوت عذاب صوت من عذاب الله عز وجل فاهلك كل هؤلاء بصوت. وكيف لو وصف الله عز وجل أنه قذيفة عذاب ده ربنا صوت عذاب المعنى الثاني من الجبار الذي يشبر الجبابرة الذي يقصم الجبابرة الذي ينال من الطغاة رغباً فيهم عشان كده واستفتحوا أخابة كل جبار عنيد إن الله عز وجل أبدا لا يأذن في أن يرفع رجلا رأسه ليشبع العباد على ما شاء، فهذا لا يكون إلا لله. إن مهما كثر الفساد فلا بد يوما أن يسطع النور، يعني مهما كثر الظلم أبدا لن يكيم الله عز وجل، لن يكيم الله عز وجل دولة ظالمة، فالله عز وجل هو الذي يفعل ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء. عشان كده صفة ذنب للعبد ان العبد يتجبر ليه؟ لان العبد ضعيف الانسان خلق ضعيفة خلقة فقيرة خلقة عجولة خلقة هلوعة إي إي إي هكذا الانسان هو لا الانسان فكيف يتكبر انسان ويشعر انه كبير على من على من سواه بل ويجبر العباد على ما يريد فعشان كده قال النبي الله عليه صلى الله عليه وسلم أن الجن والنار تحاجتا الجنة والنار, والنار بيجادلوا فقالت النار اوثرت بالجبارين والمتكبرين النار بتقول ايه أنا اللي عندي مين المتكبرين المتكبرين وقالت الجنه اوثرت بالضعفاء والمساكين النار بتقول انا اللي عندي مش اي حد أنا بيجي للناس الملوك <تفخر> ها بتفتخر يعني يتقول لأنا أوثرت بذلك فالجنة قالت وأنا بعدش الضعفاء والمساكين عشان كده من صفات المؤمنين أهل الجنة ثلاث pendens. الهين اللين كله ضعيف متضعف إن أهل الإيمان سهل لين قريب كالجمل الانف جمل انفي في الجمل اللي له انف بيربط من انفه اذا قيدا انقاد يعني جمل حطه في انف الجمل حلقة اذا قيدا انقاد تعالى كده يجي تعالى كده ايه يجي هو للمؤمن سهل قريب لينو لينو في ايدي اخوانكم خليك لين ولا تتجبر وما انت عليهم بجبر حتى في الدعوه الى الله يعني حتى في الدين إن كنت مش المفروض إن كنت تجبر الناس على على الدين إنما عليك البلاغ عليك أن تبلغ من شاء فليؤمن من شاء ومن شاء فليكفر طبعا ده في حقوق العباد وفي حق الرئيس إن هو يقيم الشارع بعد ذلك رجل يريد أن يشرب الخمر عامل له إيه في بيته بقى هو حر لكن في شوارع المسلمين لا مش يتشرب الخمر واحد يريد أن يزني هو حر عامل له إيه الوحيد الذي يعلم كل شيء والذي يبصر كل شيء إن شاء الله جاي معنا اسم الله البصير الذي يبصر الظاهر وما وراء الظاهر ويبصر بواطن كلوب العباد هو الله عز وجل وحده لا شريك له الجبر المعنى الثاني الجب الذي يجب أو يقسم رقاب الجبابيرا والطغاة المعنى الثالث معنى الممتنع يقول لك إنهم نخلة جبارة يعني نخلة لا يستطيع أن يصعد إليها أحد العرب كزمان يقولوا إيه يقولوا أثناء البلح ده يقولوا إيه يقولوا دي نخلة جبارة جبارة دي يعني إيه يعني أنا مش عارف أوصله عالية جدا ما يستطيع شو قالوا هو يصعد فوقها ليأتي من عندها بشيء فوذا في معنى قصة الجبابرة وبني اسرائيل مع نبي الله موسى قال ادخلوا الارض المقدسة لما أمرهم انهم يدخلوا الارض المقدسة قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فين منها فان داخلوا انهم قالوا فيها جبابرة يعني إيه يعني قوم ممتنعين يعني قوم لان نستطيع ان نحاربهم أصلاح حارب مين نقولنا في الواية لما جاء لما بعث موسى معث عينا له الى الارض المقدسة فكان منهم مجموعة من الرجال وكان على رأسهم يوشع ابن نون غلام موسى عليه السلام. قال فكانوا بدعت عشرة رجال فأخذهم جباو من الجبابرة في قمي. إن ياقر العمل إيه؟ خذ يوشع ابن نون والمجموعة اللي سيدنا موسى بعتهم فين؟ في قمي وكان موسى أخذ عليهم العهد ألا يحدثه أحدا إلا بـ بـ بـ بما رأوه إلا بعدما يأتوه يعني قال لهم لو روحت وشفتوا أي حاجة ما تقلوش لحد فأخذهم إلى كمه وذهب إلى سيده فقال من أنتم قالوا نحن واصحاب موسى فقال أقتلهم اللي بأخذهم في كمه ده بيقول لي سيده أدوك أموته فقال لا دعهم اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا ما رأيتم فطبعا هم ذهبوا فأساروا الرعب والزعر في قلوب أن أحيانا من من نعمة الله العبد أن الله لا يريك حجم عدوك ولو أركهم كثيرا لفشلت أن أحيانا أنك تشوف العدو ضعيف ودي من رحمة الله بيك أنك دايما تشوف الدنيا حلوة عشان تعرف تمضي وعشان تقاتل يقول جابر لما كان يوم بدر رأينا المشركين كأنهم تسعين رجل أو سبعين رجل كانوا المشركين كم؟ كان فلما سألت أحدهم سألت أحدهم كم عددكم؟ قال ألف رجل هو معارك بردكة 301 قدام 313 أمام ألف المسلمين كانوا شايفينهم كم؟ 7090 ليه؟ لأنهم لو رأوهم على هيئتهم لفشلوا هنقاتل إزاي نحسبها إزاي دي وكذلك في كل المعارك فالله عز وجل يري المؤمنين أعداءهم في سورة متصاررة ضعيفة وينصرهم الله عز وجل بما شاء لأن الله عز وجل هو الذي يملك الزمان والمكان من أحد المعاني الجميلة لقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الشيخ الشنكريتب يقول رب العالمين ما تعريف رب العالمين يعني رب العالمين فقال إن رب العالمين ده مكان ومالك يوم الدين زمان فله الحمد في كل زمان وفي كل مكان خده من رب العالمين مكان قال لما سئل موسى عليه السلام لما سأله العون متهكما قال أقوى رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما فهنا أن رب العالمين أي رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء بينهم فهنا ده إيه ده مكان السماوات ده مكان والأرض ده إيه ده مكان فالحمد الله رب العالمين أي رب السماوات ورب الأرض مالك يوم الدين يعني مالك الزمان فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال إن الله على شاء الله الذي يملك كل شيء والله على شاء ممتنع عن خلقه يعني لا تدركه الأبصار إن أنت لن تستطيع أن تدرك كونها الله عز وجل ولا ينال ما عند الله إلا بما أراد الله يعني ما حد يقدر يكرر الله على, على أن يستجلم منه حاجة الله لا يستعجله أحد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 وفي الوقت الذي يشاء الله وبالقضي الذي يشاء الله يعني شوفوا افضل الخلق على الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم افضل من مشى على الارض وطبعا عن خلاف اهل العقيدة في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الملائكة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا جبريل وان موجود يعني ان هل النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل من جبريل ام جبريل احب الى الله لان هذا رسول الملائكه رسول الملائكه جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله ويرجح شيخ الاسلام في الآخر أن كل منهما افضل من وجه الشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه لما اوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما نفعت أبا طالب أنت ما نفعتش أبا طالب أبا طالب دفع عنك وأبا طالب كان يحبك وأنت لن تنفع أبا طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا إن الشفاعة إن الله على جل ملك جبار وحده لا شريك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب في تحضاح من النار بين أخمص كدميه جمرة يغلي منهما دماغه ولولايا لكان في الدلك الأسفل من النار قال, قال إن أبو طالب المفروض مكانه يبقى فين في الدرك الأسفل من لأنه مات مشريكا عشان كده نقاط المهمة جدا يا جماعة مسألة تعظيم التوحيد إن أعظم كنز ممكن يحصل عليه إنسان هو أنه يكون موحدا لا نسوي بين المؤمن والكافر يعني الواحد استغرب جدا بعض الأفاضل هو بيتكلم معاه يقول لك إيه ده فلان أشري من أبي لهب ل مثلا لأنه يخالف مثلا في مسألة من مسائل الحياة لا طبعا مش ممكن يكون المسلم زي زي الكافر ما لكم كيف تحكمون فناش عن المسلمين كالمشجعين يعني مسألة صعبة جدا أنك أنت إن الدنيا معاديش الناس مش عارفة مقاومات الأعمال عند الله أبدا لا يسوى التوحيد بغير التوحيد إن مسألة التوحيد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 إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وتنتقل الحديث الشفاعة يعني الناس عرفاه إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى أكبر عزائم على وجه الأرض إلى أحب خلق الله إلى الله الكل يستشفع بهم عند الله ليبدأ الحساب من شدة التعب والهم والحل ويأذن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة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 العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه الجبار الذي يشبر كل كثير والذي يقدر على أن يشبر أي إنسان مهما كان وهنا طلع طائفة ضلة اسمهم الجبري يعني دائما كده هتلاقي لما لما ال لما الدين بيعرض من من جنب واحد عدم التوازن في عرض الدين ان واحد خد نص واحد وساب الباقي دايما بتلاقي دايما يحصل ابتداع ضلال ان في اتجاه كده ايه واحد خد جزء من الدين ولم يطرحه في صورته ويقول لك وجماله الكل فيه انه كل يعني لو جبنا رأس اجمل امراه في العالم وهم قطعينها وحطنا كده يبقى شك شكل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 إن لو خدنا جزء دون جزء يطلع مشوه عشان كده الناس بتغفض التشوه عشان كده من الأخطاء القاتلة في عرض الدين هو عرض جزئيات الدين دون جسد الدين ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا مشيعا كل حزب بما لديهم فرحون ان الاول فرقوا الدين ثانيا كل فرقة تشيعت بدأ يحصل ايه شيع ثالثا تحذب التحذب ده اللي هو ايه اللي هو القتال او اللي هو الاختلاف فيما بينهم ده ربنا إيه؟ من المشركين شوفوا الـ الـ الخطوات الاول تفريق ان واحد فرق جزء معين هو ده بس فالجبرية دول اتخذوا اسم الله الجبار دون ان يعرضوه في باقي اسماء الله عز وجل ودون ان يتعرفوا على جل وقال لك ان العبد مقهور على افعاله يا عم ازاي يا عم طب ما انا ممكن اشير دولة وانتوحوط محدش بيقول لي لعمل كذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا اكرافة في الدين هذا كلام الله وهذا واضح جلي انت ليك اراده ليك اراده غمض عينك افتحها نام قوم اشرب ما تشربش انت حر هم قالوا ان العبد مجبور على فعل ما مقبور او مقهور في كل شيء فبالتالي لم يعرفوا ان العبد اراده والحقيقة ان هي بتوع معلش هو حاجة على كده يعني <تصفيق> ان بتوع العقيده بيفارقوا بين الاراده الشرعية والاراده الكونية يعني يعني الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر امال احنا ليه في عسر يريد الله أن يتوب عليكم طب انا ما تبتش ليه طب الراجل اللي ماشي في الشارع ده ما تبتش ليه طب البنت اللي بتزني دي ما تبتش ليه طب الظالم ده ما تبتش ليه مع ان الله يريد ان يتوب عليك و... والله جل إذا أراد شيء إنما يقول له كن كن فيكون فيقول لك أن هنا دي اسمها إرادة شرعية يعني الله عز وجل يحب لكم ذلك وما الإرادة المقصود بها أن يكون فيكون دي اسمها إرادة الكونية اللي هي قدر الله عز وجل الإرادة الكونية يقدرها الله حتى لا يحبها يعني الله خلق إبليس وخلق الشرع وهو لا يحبه كونا قال كن فكان اما الاواده الشرعية اللي هي شرع الله فالله يحبها ويريدها للعباد غير انهم ايه, إيه, إيه, إيه يفعلون ما يشاءون ان الله يحب ان العبد يصلي طب عبد بيصلي وعبد ما بيصليش ان الله يحب ان العبد بيصوم العبد بيصوم وعبد ما بيصومش هنا هؤلاء الطائفة قالوا لا لا لا مفيش الجفار هو الذي يشبه العباد على كل شيء طب وبعدين يا جماعة قال لك ما فيش حاجة اسمها عبد بيرتر يعمل اي حاجة طب وبعدين يبقى احنا مصيرين طب وبعدين يبقى نعمل اللي انا عايزه ليه خلاص انا جبنا كتاب عليا كده بجد والله هو شوفه وصل لحد فين يعني هو عايز يزني فبدل ما يزني ويقول انا غلطان عمل ايه طلع انا جبنا اللي, اللي خلاي وبيحب الزنة وانا كتاب عليا الزنة وانا هعيش بقى. وهكذا طبعا ما أشد ضلال هؤلاء الله عز وجل عنت له الوجوه تنوعا والليل داجن وظلام سكون وحماك يا جبار حكمك نافذ عنت الوجوه إليك والأوصاص وإليك منك يلود خلقك كما لهم فوق الحياة إذا غضبت إذا غضبت قاض وحماك أنت على الوجود ولانتقام فقه جبار إن إن في برضه أحيان يعني اسم الله القهار يقول لك القهر غير الذل ايه الذل الذل هو أن الله عز وجل يقدر على أن يجبر من شاء كيفما شاء ولا يقضي ذلك الزل أما القهر شفت واحد مكرر قبل كده القهر لا بد انه يذل لازم فيه ايه ذل النبي كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقاهوا الرجال قهر. واحد مقهول عملوا مسابقة اكتر واحد ما ينامش واحد قاعد يومين واحد قاعد ثلاثة ايام واحد قاعد ايه اكتر واحد ما نمش قاعد ثلاثة ايام وطبعا الحلاب بقى ايه يعني واحد يقول لك انا بعد ما عدت فترة كده لقيت نفسي بيأت يشوف كلاب بتهوى وحوليها واحد بدأ يشوف حاجة اتنين واحد بيشوف لبيا دي والدنيا من زغليلة واحد ما حدش مركز في اي حاجة خالص واحد بياد حك دي يعني ايه على اختلاف بتاع على اختلاف قوة التحمل عند هؤلاء لكن بعد اربعة ايام كله ايه كله سقط مكهورا غصب عنه مش هيقدر لا يتحمل فالله قهر العبادة بالموت وبالنوم ان العبد مؤمل مؤمل مؤمل وهعمل وهسوي وروح واجي فاذا به ايه يموت قهرا اما الجبر فان الله على جل لا يشبر العباد الا او ان معنى الجبر هنا معناها ان الله عز وجل قادر على ان يشبر العباد وقت ما شاء وليس شرطاً أن يذل العبد ليشبره إنما كون الله عز وجل يفعل الله عز وجل فيه ما شاء والعبد أحياناً يفاجأ بمصيبة موت حبيب ضياع مال مشكلة كبيرة ليس عليه إلا أن يصبر ويسلم ويستسلم لله عز وجل إنما عز وجل كان بركع يقول إيه يقول سبحانك يا رب يقول سبوح كدوس رب الملائكة والروح ويقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع يقول ايه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه وكان اذا سجد النبي اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح كدوس رب الملائكة والروح سبحانه الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة يقول لك ان الركوع خضوع ان العبد اذا ركع معناه ان هو مستسلم معناه ان هو عنده استعداد ينفذ سمعنا واطعنا انه لما سمع القرآن في الصلاة وبعد كده ايه ركع معناها ان هو خضع ان هو بكل بساطة ان انا سمعت وسأنفذ لما الناس بتدخل على الملك بتحييه فبتركع له ومعنى كوعها معناها أنها منقادة لأمجد فلما نقول إن عبد ركع بين أيدي الله أين العبد ينقاد إلى الله يعني قلب هذا العبد قلب مستسلم يعني جوارح هذا العبد جوارح مستسلمة للملك الجبار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 مثلا في الوضوء اللهم ازعلني من التوابين إيه علاقة الوضوء بالتوبة؟ إيه, إيه علاقة الوضوء بالتوبة؟ أيوة بتخسل صح كده؟ إن إنت إذا إنت بتخسل إيديك إن أبقى قال إيه؟ تسكت ذنوبه من بين أصفاوي إنه بيخسل عينيه إذا بيخسل عينيه من من الزنوب كان بيبص الحرام بيخسل إيجليه يبقى بيخسل رجليه من الزنوب من الخطوات اللي مشتها في الحرام فلما بي هو بي بيتوضى بيقول الله ما من التوابين وهو خاج من الخلاب يقول غفرانك ايه علاقة خلوج من الخلاب وغفرانك العبد تخلص من المخلفات والسموم وكذلك الزنوب والعبد في الخلاء ستجاه الله المغفرة أصلاها نستادل فكما يا رب في الدنيا استرني يوم القيامة وكما خلصتني من هذه السموم والأشياء الموزية خلصني من زنوبي عشان كده دايما يقولك مفتاح كل ذكر أو الذكر مفتاح لاستشعار العبد وقيمة العبادة أو فهم العبادة إن في الركوع الركوع ده احنا قلنا إيه انقياد وخضوع تفاجأ إن النبي هو ركع يقول إيه يقول سبحانه ربيا العظيم سبحانه ربيا العظيم سبوح قدوس رب المجد والروح سبحانه للملكوت والجبروت والكيوجاء والعظم طبعا اللي اللي الفرض اللي هي سبحانه ربيا العظيم مره الباقي ده ايه مستحب ايه علاقه الانقياد والخضوع بسبحانه ربيا العظيم ان العبد لن يخضع الى اذا استشعر العظمه يعني انت ادفع فلوس طلع فلوسك ااا الظروف طب هنشوف طب لو انت اللي بيأموك ده انسان عظيم له مكانه هتطلع طلع ولا مش هتطلع مش هطلع انت عارف انك انت لو ما طلعتش ممكن يغضب عليك او ممكن يعاقبك او ممكن اي اي اي اي اي اي لا تنال ما عنده فكل ما بيعزم جواك كل ما المكيابي بيبقى إيه أسهل لو جي واحد مثلا اقول لكم مثلا مين لو جي واحد قالك لو سمحت الدنيه ميت جنيه هقول له إيه؟, إيه الله يسهل لك لو مثلا جي مثلا مين لو جي مثلا واحد من أغنياء البلد مثلا احمد بحجل مثلا اتزلق في ميت جنيه وقال لك معلاش ممكن تسديني ميت جنيه هقول له إيه المتينة المتينة 300 ليه؟ انت على طول كلما الإنسان ليعظم عند الناس كلما سهودة من قياد وصولة الخضوع وصولة تنفيذ الأمر تبقى أسهل فمفتاح الخضوع أن تستشعر عظمة الله مفتاح الانقياد أنك تتعلم عن عظمة الله فلما تنظر في المخلوقات بقى وتبدأ تبص كده تشوف تلاقي سمة اي اي اي فيها مليارات المخلوقات كلها منقادة لله فتبدأ تستشعر عظمة الاله الذي تعبده لما تلاقي يقول لك قصة مش عارف مين كان ماشي وحصلت له مشكلة ورفع دي وقال يا رب ونزل إجابة فلما تستشعر قد إيه عظمة إيه إيه قرب الله عز وجل من العبد وأن مهما كان العبد ومهما بعد العبد إن الله عز وجل قادر وأنه تناله رحمة الله وإن الله جل سميع قريب تبدأ إيه؟ تلاقي نفسك مستشعر عظمة الله أكتر فبالتالي لما تستشعر عظمة الله أكتر كل ما أنت تنقاد بسهولة أكتر سبحانه الملكوت والجباروت سبحانه لتنزيه تنزيه لله عن كل نقص تنزيه لله عن كل عيب تنزيه لله عن كل معاملة سيئة تنزيه لله عن معاملة لا تليق به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 الجبروت لك وحدك والملكوت لك وحدك والكبرياء لك وحدك والعظمة لك وحدك فأنا استغفرك من أن أخاف من غيرك أو أنقاد إلى غيرك هو جماعة في ناس بتنقاد لغير الله ولا كلام ده هلامي في ناس بتنقاد لغير الله في ناس مسلمين اللي بيحركهم غير شرع الله في في واحد بيحياته هواه ارايته ان اتخذ الهه هو. هواه هي طلبت معاه كده فبيعمل بيعمل كده بيقول لك اصلها طلبت هي مين اللي طلبت هواه طلب كده انه يعمل بيعمل اللي هو عايزه هو مش عايز بالشعر هو مش بينقد في واحد اللي بيحياته فلوس في واحد بيحياته امرأة في واحد بيحياته منصب عاد السيد يعمل اي حاجة عشان خاطر المنصب في واحد يبقى حاجه بطنه اكله يقول لك اكلني تجدني في اكل انا موجود دي اصناف العباد هل احنا ممكن نبقى كده هل احنا احيانا يبقى في موقف انا مش هروح المشوار ده على فكره في عزومه كبيره وفي اكل حلو يعني بجد طب هلبس وجع ولا هو أنت كنت رياح لله بيحصل أن الإنسان يتحرك لأجل شهوته لأجل بطنه لأجل منصبه لأجل دنياه فهنا ان الإنسان دايماً محتاج أن يتذكر عظمة الله عشان كده تفاجئ النبي بيذكر هذه الأذكار دائماً ليه بيقولها لأن الإنسان لما بيقولها بلسانه قلبه بيئه بيتذكرها غصب عنه والبدانه بتسمعها غصب عنه فبيبدأ بعد, فك... بعد فترة يمتلئ قلبه باستشعال هذه المعاني يبقى قلبه مليء بتعظيم الله مليء بتقدير الله مليء بتسريح الله مليء بالاستشعار بقدرة الله فلما يجي بعد كده مهما كثر المخوفون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله الناس اجمعت ويعملوا فيك ويسويوا فيك ومتعرفش اللي حصل والناس جت منين وعملت إيه وجابت سلاح فين وعملت فزادهم إيمانا كل ما يقولوا كده يا السلام الآن سيرين الله قدرته الآن سيظهر الله عز وجل سلزرنا عليهم الآن سيعرف الجميع أنه لا إله إلا الله فزادهم إيمانا وقالوا مش عايزين منكم الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل فنحن نحتاج إلى أحد لأن الذي معنا هو صاحب الجبروت وحده الجبار وحده لا شريك له من معاني الجميلة إيه قالها إيه إيه الشيخ زين شحاتة بيقول ان عمل مقرنة ما بين العربية وجسم الإنسان في الجفر بيقول ان الله على في حاجة يا جماعة في جسم الإنسان اسمها عضلات لا إيراتية عضلات ايه؟ مشبورة على ايه؟ على ان تعمل لصالح الإنسان زي القلب مثلا يعني انت ممكن تتحكم تقول مثلا انا هنخلي دربات قلبي الوقتي خمسين هم ستين كده انا عايز اقللهم شوية ممكن انت بتحكم تقول انا اخلي المخ بتاعي بدل ما يطلع مئة ألف نبضة عصبية يخليهم تسعة و ألف في حاجات بتشتغل ايه لا إرادة انت بتحرك بتحكم في دراعك العضلات اللي هي الإرادية لكن كثير من جسم الإنسان مشبور لصالح الإنسان فبيقول ايه بقول ان الواحد ده عنده عربية <تصفيق> وهيعمل و... و... مقارنة ما بين خلق الإنسان وخلق الله عز وجل وجبر الإنسان الضعيف العاجز الفقير الذي لا يملك شيء وخلق الله عز وجل الجبار وحده لا شريك له. فيقول تجد أن السيارة عندما ينفذ الوقود تتوقف أما الجسد فعندما ينفذ الغذاء فإنه يأخذ من نفس كيانه. وتزوب عضلاته وعظامه وأنسجته وبلغمه ودمه ومفاصيله تدريجيا لطوعة الوقود ليستمر الجسم في الحياة يعني بقول لي ان العربية لما مفيش بلزين بيعمل ايه؟ بتقف لكن جسم الإنسان لما مفيش بلزين يحصل ايه؟ بيشتغل عنه بيخس. فجأة وفجأة ان الدهون بتتحول الى غذاء والإنسان بيمشي بل كل مكواد إنسانته تساعد في الوقود وهكذا يفعل بدن في الصيام الطويل. أما السيارة، فيمكن أن العديد حديد العجلات ولا حديد الهيكل ولا الخشب في كراسي إلى بدين وركض كما يحدث في بدن الإنسان. وإذا أصيب مطاط العجلات وبدأ الهواء يتسيق، لو إن الكوتش حصل فيه مشكلة، فإن المطاط والعجلات لا يستطيعان فرد الصمغ ووقعة لإصلاح التساقط. يعني لو إن العجلة نامت. وحصل فيها قوم ما بتلاقيش اللي العجلة بنفسها كده بتطلع نفسها وتحط الثمن وثي ودلت أما الإنسان فإذا حدث نزيف في البطن فإنه سرعان ما يركي نفسه بنفسه بواسطة ااا صفيحات الدم في الدم فيه حاجة اسمها صفيح دموية وواحدة خمائر فيتامين في الدم اسمه فيتامين كاف فجأة لما بيحصل نزيف فجأة يوم حصل نداء عاجل لكل أنواع لكل مركز الجسم الفيتامين كان في يجي يبدأ يجمع الصفائح يجمعها مع بعض يعملوا خط مانع هذا الخط يمنع دونه استمرار النذيف اللي احنا بنشوفه لإيه بعد كده بعد فتر بعد دائرة أيام اللي هي القشرة السودة دي وهكذا تشتريك عناصر الجسم من عناصر معدنية وفيتامينات وخمائر وتشكيلات حوية للإنقاذ كفرة مضربة أحسن تدريب وتحتاج السيارة إلى زيد وشحب لكن جسم الإنسان يتحول الوقود إلى زيت وشح وهكذا تمتلئ مفاصل الإنسان بالزيت الملائم لتنزلق العظام على بعضها البعض ولا تتأكل أنا أقول لك أن دايماً السيارة كل تحط زيت عشان تجوز ما تكسرش طبعاً شوف عمر في المثالة دي لكن جسم الإنسان مش كده جسم الإنسان أنت عادي ما بين العضلات ما بين العضل اللي هذا السائل يتجدد وتحتاج السيارة إلى دهان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 فبيقول لك وهذا ما يحدث دائما في جسم الإنسان تجديد دائم البشرة بتتجدد وأظافر بتتجدد الشعر بيتجدد جسم الإنسان بيتغسل إفراز الدهون والعرق وصبغ الجلد بمادة الميلانين إن دائما جلد الإنسان بيتغير لونه باستمرار خلايا بتروح وخلايا إيه؟ بيخرقها الله عز وجل وهكذا والبدن يغير نفسه باستمرار كل خلايا بتتغير قول لك هذا شو عدد الخلايا التي تموت تستبدل بغيرها كبير. ويكفي أن نعلم أنه في الساعة الواحدة تموت عشرات مليارات كرات دم حمراء. ساعة واحدة بيتجدد عشرات المليارات من كرات دم الحمراء. وعمر الكورة الواحدة عمر كرة دم الواحدة لو في كرة كذا حمراء ماشية في الدم بتزجر هذا عمرها 120 يوم. عشان كده جسم الإنسان بيتجدد خلايا الدم الحمراء في الجسم بتتجدد كل قد ايه كل 120 يوم يعني كم شهر أربع شهور عشان كده لما بتتبرع بالدم بتتبرع كل قد كل أربع شهور خلاص ثابته هنا <تصفيق> ان ان يقول لك ما تتبرعش اقل من من أربع شهور ليه عشان يبقى كل خلايا الدم الحمراء تجددت بعد ذلك وهكذا في الكريات الموجودة في الدم تتبدل كلها في مدى 120 يوما وتجدد يوميا 240 مليار كرة حمراء ويعتبر نقي نقل العظام هو المصنع العملاق لإنتهى هذه الكريات الحمراء من الذي يقوم على هذا الإصلاح والتجديد إنه الجبار الذي جبر هذا الجسم على أن يعمل لصالح الإنسان والذي جبر كسر هذا أو ضعف هذا الجسم الضعيف نكمل بعد ذلك شاء الله. الحمد لله كافة صلاته على زواله والسلام على بادل بن صلوه السلام عليكم إن الله الجبار الذي يجبر كل كثير والذي يمتنع عن المخلوقات والذي يجبر بعث كل المخلوقات وكل المخلوقات ضعيفة وفقيرة فكل المخلوقات تحتاج إلى الله فالوحيد الذي يشبه ضعف المخلوقات هو الله عز وجل والذي بيده الملك فهو ملك جبار في ملكه فما من شيء في ملكه إلا مأموما بأمره ولا يتم شيء في ملكه إلا بإذنه وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيم الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا إيه إيه فهو سبحانه وتعالى الملك الجبار ووحدهم <تصفيق> لا يوم الايامة هيبان قوي مسألة الجبار النبع السلام بيقول انه تكون الارض يوم القيامة خبزة الارض يوم الايامة تيجي عاملة زي ايه زي غير العيش طبعا غير في العيش بيتفاوت من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان من مخفز الى مخفز لكن ال ال ال الشيء العام إن نوع سلام شبه الأرض يوم القيامة بأن تكون إيه كالخبزة فقال تكون الأرض يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيده يعني يقلبها الجبار بيده كما يكف كما أحدكم خبزته في السفل الحدث البخاري نسلا لأهل الجنة يعني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 إن الله على غفلة يمسك الأقدام بيده ويقلبها كما يكف كما يكف أحدكم خبزته زي ما أنت تعطي إيه؟ إيه قيل بقى اختلف في مسألة يكف أحدكم خبزته يعني لفها زي سندويش ولا يعملها زي وكوكة ولا يعجنها ببعضها إن, إن كيف يكف أحدكم خبزته فقيل يقلبها بيمينه يعني إيه يقلبها كده أو يثنيها كده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 وما أنت عليهم بجبار فذكر القرآن من يخاف وعيد وقال الله عز وجل واستفتحوا وخارب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويتيه موت من كل مكان إيه إيه قال هود عليه السلام لقومه معاتب لهم قال وإذا بتشتم, بتشتم جبارين فاتقوا الله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 متكبج وفي قلب جبار وفي قلب منكسر عايزين نوقف مع مسألة يعني قلب منكسر وقلب متواضع ويعني قلب جبار وقلب متكبج ان الطبع ده معناه اتختم يعني اتشمع شفته حاجة تشمع ده بكالب الشمع الأحمد يقول لك ممنوع ان حد إيه؟ يفتح فالطبع هنا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 العكوبة القلبية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إن واحد لما عاهد الله ونقض العهد عاقبه الله ولكن هذا العقاب كان عقاب إيه نفاق قلبي إنه أصبح الناس بالنسبة له مهم جدا وكلام الناس بالنسبة له مهم جدا وأهم حدا عنده كلام الناس وسلط قدام الناس وهو في داخله يعلم أنه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 والصحابة كلهم يقفون ممتزعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأه تعب يغلى خيف أنا هواي قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هون عليك إنما أنا رجل من قريش ابن روا كانت تأكل القديد يعني أنا يغل عادي كنا نعول على العيد وبنفوق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 شفته إزاز مكسور وهو بتشوفه من وراء بيبقى دايما فيه إيه هو حاسس بالعيب قلب مكسور قلب يرى عيوبة فخيره خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا من النبي الملك سليمان عليه السلام والاثنين خير والاثنين هيبقى يوحى إليه والاتنين هيكون قريب من الله فنطل النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل فاشار عليه ان تواضع يا محمد فقال عبد رسولا انما صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يأكل وهو متكئ، يقول لك نهى عن ايه عن الاتكاء في الاكل يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ما كانش بيقعد يأكل وهو قعدت ايه قعدت الملك كده وانما كان يأكل ااا ايه ايه, إيه, إيه, إيه متواضعا يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد وأشرب كما يشرب العبيد يعني شوفوا حتى في حتى في الأكل والشرب النبي ما كانش بيوعل على هيئة اللي هو أعد يأكل كذا ويه وهو يعني الصور ذي حتى ذي ألقى ناقن الصور هي صور لنا في القلوب والقلب يتشبع بالصور والصور تدل على القلب، فكلما ازداد انكسار القلب كلما زادت ذلك في الكلام كلما بان ذلك في الكلام، فقال انما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد الانكسار بين هذا الله عز وجل إن الله عز وجل يطبع على كل قلب متجبر متكبر جبار، الله عز وجل يطبع على كل قلب عنيد عنيد يعني انسان بيعاند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 تقف في علاسات يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الكل ينتظر الحساب وفجأة يخرج عنق من النار يخطف وإيه وناس فقال يخرج عنق يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول هذا العنق يخرج على جؤوس الناس ناس وقفة كلها وفجأة إلى عنق إيه بيتوف شفته وحد شفته كده الناس اللي بتصور فيه كاميرا كده بتإيه بتيجي من فوق كده بتلاها ايه بتاخد المسافات بعيدة قوي لها لها عاملة زي الورش كده فقال يخرج عنق يوم القيامة اي اي اي اي له لسان ينطق بينادي في الناس اوثرت بثلاسة اوثرت بثلاسة او اني اوكلت بثلاسة بكل جبار عنيد بهذا الذي عاند الله عز وجل بهذا الذي علم الحق بهذا الذي لم ينكسر لشرع الله هذا الذي لم ينكسر لقضاء الله هذا الذي لم ينكسر لأمر الله فيقول وكلت به وبكل من دعا مع الله إله آخر وبالمصورين المصورين الناس اللي, اللي بتصور الناس واختلف في التصوير هل هو النحت أم الصور الحقيقية الصور المجسمة أم الصور غير المجسمة إنما النص كان فيها المصورين فقط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 سجد وضع جوارحه منقادة بين يدي الله على جل لما سجد عمل ايه يبدأ مفتاح حل المشاكل فسجد عشان كده ما تبقاش متعجب بقى لما يقولك وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة سجد فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في السجود فحمد الله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 ولما أثنى الله عز وجل بما هو فيه أن هنا المعنى دولت بين قلب متجبر عنيد وبين قلب ساجد زليل منكسر بنادى الله عز وجل فلما سجد لله نادى المنادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع أختم حديث رواه البخاري حديث سيدنا إبراهيم في يوم القيامة لما ذهب الناس إلى إبراهيم فقالوا يا إبراهيم إيش فعل عند ربك فأنت خليل الله سيدنا إبراهيم يعني ربنا ذكّى يعني إن إبراهيم كان أمة إبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي ابتله ربه بكلمات فأتمّهن فاتلّ إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن الله تلّ إبراهيم عليه السلام بالكلمات فأتمّه إبراهيم عليه السلام إبراهيم أبا الأنبياء الذي جعل الله من نسل إبراهيم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 لو علموا ان المرأة مش متزوجة خلاص ما فيش مشكلة لكن مش هينفى عندنا ايه اخد زوجتك وانت عايش لازم ايه تموت فقال ابراهيم لزوجته اليسارة ليس على وجه الارض مؤمن الا انا وانتي فيش حد على وجه الارض مؤمن الا ايه الا انا وانتي فانتي فأنت اختي في الله هو لغة كده هي ايه هي صحيحة هي فعلا اخته في الله اخوت الايه الايمان لكن هي في الحقيقة في النسب هي ايه او في العلاقات هي ايه هي زوجته راه الملك أعجب بها وإبراهيم عليه السلامة كان ينطلق في الدعوة إلى الله في كل مكان ف يعني قصص سيدنا إبراهيم في القرآن مع أبوه ومع قومه ومع عباد الأصنام ومع النمرود الذي كان يحكم العالم كله ومع ملك مصر هذا الجبار من الجبابير الذي كان يشره الناس على ما يريد ويستعبدهم فقال ليس على وجه الأرض إلا أنا وأنت فإذا ذهبنا إليه فسأقوله أنك أختي فلما رأى الملك سارة أعجب بها فقال من هذه فقال أختي عدها كذبة فقال أنا سأخذها طبعا قهرا وغصبا وجبرا أخذها الملك وقرك إبراهيم فإذا إبراهيم القلب السليم الذي قال يوم لا ينفع ملا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فرزقه الله عز جل هذا القلب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 الخضوع لأمر الله إما هذا الأمر شجعا الخضوع لشرع الله وإما هذا الأمر كون الخضوع لقضاء الله وقدره تفاجأ أن أحيانا واحد يصاب بمصيبة فتجد يسخط على قدر الله وبعكما يلبسها فيه في أي صورة كانت لكن هو حجرة صاخت على قدر الله فقال فإذا وهما يسجد خاضعا لله عز وجل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 ان العمل الصالح يرفع ايه هذا الدعاء إيه إيه فشلت يد الرجل المرة اخرى فقال ادعي الله ولا امسك فعادت فعاد مرة ثالثة فدعت الله فشلت يد الرجل المرة ثالثة فقال اخرجوها فانها شيطانة فعادت فاذا ابراهيم قائم يصلي فاذا ابراهيم قائم يصلي قلوب منكسر لله فنجه الله عز وجل من كل سوء ومن كل غم لما ذهب مالك بن عوف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني عوف مالك الأشعي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني عوف قد أسل ابن أسل فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم ادعي الله وكل حسب الله ونعمه لك فانطلق مالكا منكسرا بين يدي ربه وقال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل, الوكيل يقول حتى سمعت الباب يطرق و ابل كئبلن ابل كثيره تاتي وراء هذا الطرق يقول سمعت صوت جمال جايه والباب ايه بيطرق فقلت هذا عارف فذهبت وأتسابق مع الخادم وأمه أنا وأمي أنا وزوجتي وبنتسابق مع الخادم ليه؟ كي نفتح الباب ففتحنا الباب فإذا عوف بن يقول لقد سقط القيد فانطلقت مسيعا وأخذت كل ما لقيت هو قاعد في الأسر فجأة بيقول فجأة سقط القيد من قدمي وانطلقت مسيعا وأخذت كل ما, إيه ما, إيه ما لقيت فنزل قول الله عزاله وما الله يجعل له مخرجة فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الان في هذه الإبل فقال هي لك افعل فيها ما تشاء اقول قول هذا الله